بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ومما قاله الامام الشافعي في وصيته وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وان الله يبعث من في القبور وان الجنه حق وان النار حق وان عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق وأن الله يجزى العباد بأعمالهم عليها احيا واموت وعليه أبعث إن شاء الله وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقول بالقلب يزيد وينقص وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق وأن الله عز وجل يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا عيانا جهارا ويسمعون كلامه وأنه فوق العرش وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، وأن القدر خيره من الله عز وجل لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدره، وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليهم أجمعين واتولاهم وأستغفر لهم. ولأهل الجمل وصفين القاتلين والمقتولين وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون والولاة لا يخرج عليهم بالسيف والخلافة في قريش وأن قليل ما ما أسكر كثيره خمر والمتعة حرام فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك البدع والأهواء واجتنابها واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإنها وصية الأولين والآخرين وإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاتقوا الله ما استطعتم وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة, وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين ومن حضرني منكم فليبقني لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتعاهد الأظهار والشارب قبل الوفاة إن شاء الله فإذا حضرت فإن كانت عندي حائض فلتقم وليطيبوا وليدخنوا عند فراشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد فعلي وقيت الإمام الشافعي رحمه الله عند وفاته سبق في الماضي الكلام على أولها وأنه تدع هذه الوصية بشهاده الله تعالى بالوحدانية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم قال رحمه الله ان الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت يعني أن أخلص أعمالي لله عز وجل وأن الصلاة الصلاة المعروفة المفتتح بالتكبير المختتمه بالتسليم و يعني ذبحي وما محيايا ما احيا عليه و ما اموت عليه لله رب العالمين يعني خالصا لله والله رب العالمين يعني لله لا لغيره لا شريك له لا شريك له في ذلك إن لا اشرك معه غيره وبذلك أمرت امرت يعني لأن الله تعالى امر عباده بالاخلاص قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الخالص وأمر النبي صلى الله عليه وسلم امر فقد قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت فهذا الامر لكل احد كل احد مامور بهذا ان يجعل صلاته ونسكه وما يخلي عليه وما يمسح عليه الله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرك وما قوله وانا اول المسلمين فهذا خصم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو اول مسلمين من هذه الامه عليه الصلاه والسلام ولذلك الشريط الرحمن لم يقل وانا اول المسلمين على اخر الايه قد من الصلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي الله ربنا لا شريك له وبذلك أمره لأن الله أمر عباده بذلك واما الآية وأنا أول مسلمين فهذا هو نبي نصفه هو أول مسلم من هذه الأمة والمقصود من ذلك الإخلاص لأنه لابد الإنسان ان يخص أعماله لله عز وجل لأن العبادة لا تستطيع إلا بشرطين الشرط الأول ان يكون العمل خالصا لله كما ذكر المؤلف رحم الله قوله أن الصلاة ورسوقي ومخياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أبرت. والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لشرع الله وصوبا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون الصلاة والذبح وما يعمل في حياته كله موافق لشرع الله. إذا كان العمل خالصا لله وموافقا لشرع الله فهذا هو العمل المقبول هذا هو الذي يصف صاحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله وأن الله يبعث من في القبور يعني أؤمن بأن الله يبعث من في القبور هذا إقرار بالبعث والمراج بعث الاجساد بعث العجساد وإعادة الأرواح إليها وهذا أصل من أصول الإيمان هو الايمان باليوم الآخر لا بد منه من لم يؤمن بالبعث هو كافر قال الله تعالى جعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلاء لا تبعثن ثم لتنبؤون بما عملتم و ذلك على الله يسير و قد زعم الذين كفروا كفرهم سبحانه في انكارهم البعث قال سبحانه و يستنبئونك احق هو يعني البعث قل اي وربي ربي انه الحق و ما انتم من مجردين و الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لا لتاتينكم على الغيب فامر الله نبيه ان نقسم على البعث في هذه المواضع الثلاثه و الله يبعثهم من في القبور ومن من البعث بعث الاجساد فهو كاف الاجساد تبلع تستحيظ ثرابا ولا يبقى إلا عجب الذنب وهو العمود آخر فقرة في العمود الفقري يسمى العصعص كما في الحديث كل ابن آدم يبلع إلى عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه ركب ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بالذرات التي استحالت وقادر على ذلك فهو يعيدها خلقا جديدا ونشى الإنسان تنشئة تختلف عن هذه النشأة في الدنيا الذواتية ولكن الصفات تختلف ينشأ الناس تنشئة قوية أقوى من نشأتهم في الدنيا الذواتية هي والصفات تختلف ثبت في الحديث الصحيح أن أن الله تعالى ينزل مطرا أبيض كمن الرجال بعد نفخة الصعق والموت فتنبت من اجتاد بني آدم فإذا كمل نباتهم أمر الله الصغير فنتخذ الصورة نفقة الثاني نفقة البعض فجاءت الأرواح وتطايرت ودخلت كل روح في جسدها وحينئذ تعود الحياة إلى الأجساد فيقوم الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقفون بين يدي الله تعالى الحساب فمن لم يؤمن ببعث الأجساد فهو كاف ولهذا فإن الفلاسفة كفار لا يؤمنون بفلاسفة المتأخرون الرصو والأسفاع لا يؤمنون ببعث الأجساد وإنما يؤمنون ببعث الأرواح يقول الأرواح التي تبعث والاجساد التي تبعث هذا كفر وضلعت كما قرأ هذا ابن سينا في رسالة الأروحية قرر أن البعث يكون للارواح للأرواح كفر وضلعت لا بد من الإمام ببعث الأشاد وأن الله يبعث من في القبور حينئذ يقف الناس للحساب بين لله يحاسبون ثم تكون الش الشفاعة يشعون بين صلوا على الموقف ثم بعد ذلك تتطاير الصحف داخل كتابه في يمينه أو بشمالة. ثم الحوض ثم الموقف ثم الميزان والصراط ثم الجنه والنار لا بد من الإيمان بهذا كله ولهذا قلما اخبر وان الله يبعث من في القبور يعني يبعث الاجسام وان الجنه حق وان النار حق يعني يؤمن بان الجنه حق وان النار حق كذلك لا بد من الإيمان بالجنه والنار ما الايمان بالجنه والنار هو كافر انه مكذب لله ان الله اخبر بوجود الجنه وان المؤمنين لهم الجنه والكرامه وكفر لهم النار فمن نكر جنته والنار فوكف قال ان عذاب القبر والحساب والميزان واختراط حق يعني واؤمن بان عذاب القبر حق فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم فالمؤمن نعم في قبره والكافر يعذب والعاصي بين بين على خطر من من يعذب في قبره كما في قصه الرجلين هذين عباس اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدته وطلعه وشقها الصين وقال لعله خفف عنهما ما لم بس فعذب القبر حق بد من الإيمان به والقبر روض من رياض الجنة وحرة من خفض النار وكذلك سؤال منكر ومكير في القبر يسأل الفتانان يسأل, يسأل الإنسان في قبره عن ربه وعن دينه وعن, وعن نبيه والحساب والبيزان والصراط حق يعني وؤمن وبيان الحساب والميزان وصلح الحساب يعني محاسبة الناس إحنا ما نعرفهم يحاسبون على أعمالهم ويناقشون ومن نقص الحساب فيتبعد والمؤمن يحاسب الحساب يسيره وهو العرض كما قال سبحانه وتعالى فأما, فأما من أُتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب الحساب يسيره وأما من نقص الحساب ينهو عذبه وكذلك أبدا من الايمان بالميزان وأنه ميزان حسي سجنه فيه أعمال العباد ويزن فيه الأشخاص ميزان حسي عظيم أطلاقه أعظم من السموات والأرض وله لسان يزن فيه الأمان ويزن الأشخاص في الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا عند الله جناحة بعوضة بخبث عمله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود لما ضحك الصحابه من دقة ثاقيف فقال عليه الصلاة والسلام لهما في الوزان يوم القيامة أسقل من جبل احد فالرجل يوزن والعمل يوزن وثقل الميزان وثقته على حسب العمل لا بد من بالميزان ، وانه ميزان حسي خلاف لاهل البدعه المعتزله وغيرهم الذين اولوا الميزان وقالوا انه ميزان معنوي والمراد به العدل وقالوا ان الرب ما يحتاج الى الميزان الحسي اللي يحتاج الميزان البقال والفوال اما الرب فلا يحتاج الى الميزان هكذا يقول المعتزله لانهم يعملون بعقولهم تركوا النصوص وراءهم ظهريه هما أصحابه قد يعملون بما دل على عقل في زعمه. فقالوا الميزان الحسي ما احتاج إليه إلى البقال اما أما لا احتاج إلى ميزان والمراد بالميزان العدل وهو ميزان معنوي وهذا وهلا منكر أن هو صواب أنه ميزان حسي له كفتان حسيتان وله لسان لسان جاء في بعض الحديث أن لكل امه ميزان أصرف العلم هل ميزان واحد أموازين متعددة وكذلك اصطراط اصطراط يعني وعمل بأن اصطراط حق وهو الجسد الممدود على مسل جهنم يصعد الناس منه إلى الجنه وعلى اصطراط كلاليب تخطف من أمر في خطفه في النار ومن سلم صعد إلى, إلى الجنة بد من أن اصطراط هو اصطراط الحسي وليس اصطراط معروي خاف لاهل البدع بل هو ومن استقام على الصراط المستقيم في هذه الدنيا فانه ينجو ويعبر على الصراط الحسي يوم القيامه ومن تركب الصراط المستقيم في هذه الدنيا فانه لا يعبر الصراط الحسي يوم القيامه المنصوب على وجههنم بل يصطلح في النار اعوذ بالله وان الله يجزي العباد باعمالهم يعني واومن بان الله يجزي العباد باعمالهم الله تعالى للعباد بأعمالهم إن خير فخير شر فشر كما قال سبحانه تجزى كل نفس بما كسبك وهم لا يظلمون قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة اشترى قال المعالف رحمه الله عليه أحيا وأموت وعليه ابعث يعني على هذه العقيدة سبقت احيا يعني احيا عليها في الدنيا يعني يسأل الله يدعو الله أن الله يثبت عليها في هذه الحياة وأن يموت عليها وأن يبعث عليها قل إن شاء الله كيف يأتي بالاستثناء في قول إن شاء الله جاء في الحديث لا يقول أحدكم اللهم وقل لي اشيئت اللهم ورحمه وإن شاء ليعزم المساله فإن الله لا مكتها له هل هذا دعاء هل هو دعاء أو خبر إن قيل إنه خبر فلا بأس بالاستثناء كما جاء في الحديث أن نبي صنع الإزارة فقال صهور إن شاء الله لأنه مراد الخبر وإن أريد أنه, أنه هنا خبر بمعنى, بمعنى الدعاء يكون ان إن شاء الله التبرك لأنه مراد الاستثناء ثم قال الإمام رحمه الله وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد وينقص الشافعي رحمه الله أشهد يعني أقرر واعترف بأن الإيمان قول وعمل يعني قول القلب هو التصديق والإقرار وقول اللسان وهو النطق وعمل عمل القلب والنية والإخلاص والصدق المحبوب وعمل الجوالة ولهذا قال قول وعمل ومعرفة القلب قول قول اللسان ومعرفة بالقلب هذا هذا قول القلب وهو معرفة وتصديق وعمل عمل بالقلب وعمل بالجوالة يزيد وينقص هذه عقية أنستنة والجماعة خلاف المرجئه الذين يرون أن الأعمال داخله في مسمى الأعمال يعتقدون أن الإيمان قول باللسان ومعنى التصديق بالقلب وأما العمل فلا في مستمع الأعمال هذا مذهب مرجعة فوقها والأعمال مطلوب ولكن ليست من الإيمان وأما المرجعة الغلاه الجهميه فإنهم يرون أن الإيمان هو مجرد معرفة في القلب فقط دون اقرار اللسان ودون العمل هذا من أبطل الباطن الأفضل ما في تعريف الإيمان فذهب الجهميه قول الجهمية الذين يرون الايمان معرفه بالقلب فقط وكذلك الكراميه الذين يرون الايمان هو قول باللسان فقط وكذلك الماتريديه والاشاعره الذين يرون الايمان هو تخطيط من قلب فقط والصواب ان الإيمان قول وعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوع يزيد وينقص كما قراه الشافعي رحمه الله ثم قال وَعَنَّا الْقُرْآنَ كلام الله تعالى غير مخلوق يعني وأومن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق هذا معتقد بس إنه عن القرآن كلام الله لفظه هو معنى غير مخلوق ومن قاله هو مخلوق فقد كفره الأئمة ولهذا قال كثير من الائمه ما قال القرآن مخلوق فهو كافر والمراد العموم العمو أما الشخص معين فلا كفر إلا لا يكفر الله إذا قامت هذه الحجة يوجد السرطة واتفت لكن هذا على العموم هذا شكم على العموم قال لئما من قال القرآن مخلوق فهو أما فلان بن الذي قال القرآن مخلوق هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة حتى توجد الشروط قد يكون له شبهة فالإمام رحمه الله يقول القرآن فقد أؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق هذا قوله هل سنة وجمعة اللي لمعتزلة الذي يقولون القرآن مخلوق لفظه وبعنى وخلافا للشاعر الذين يقولون أن القرآن هو المعنى النفسي وأما فليس داخل في فليس داخلا في مسمى الكلام بل الكلام هو المعنى النفسي المعنى القائم بنفس الرب وأما اللفظ فليس من القرآن وإنهم هم كلام البشر فيكون مخلوقا هذا نطلق ببعض الصواب أن القرآن لفظ ومعنى صروف وكلمات كلام الله اللفظ والمعنى المعاني والحروف كلام الله منزل غير مخلوق كلم الله به وسمع منه و ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ثم قال المؤلف رحمه الله ان الله عز وجل يرى في الآخرة يعني يؤمن لأن الله عز وجل يرى في الآخرة ينظر اليه المؤمنون عيانا يعني معاينة شهارا ويسمعون كلامه يعني أؤمن بأن الله الزوج يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا يعني معاينه اجتهارا بأبصالهم ويسعون كلامه كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظر إلى ربها ويوجوه المؤمنين وكما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضمون في رؤيته في دوافع كما ترون القمر ذات البدر، وفي دوافع كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب هذه رؤية بالأبصار. خلاف اللي أهل الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة، المعتزلة الذين قالوا الرؤية معناها المعرفة. أنكروا ان يرى الله بالأبصار، وقالوا مرج في الرؤية المعرفة. يعني يعرفون ربهم كما يعرفون القمر ولا لا في معرفة ربهم كما لا يشكون في القمر أنه قمر. هذا باطل صواب عليها الصلاة والجماعة أن الله يرى في الآخرة وأنهم يرونهم من فوق وخلافا للأشاعر الذين أثبتوا الرؤية ولكن نفوا الجهة قالوا يرى لا في جهة وهذا باطل لأن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي لا بد أن يكون الرائي مباينة للمرأي ومواجها له ويسبعون كلامه كذلك يعني وأؤمن بأن المؤمنين يسمعون كلام الله عز وجل كما دلت النصوص من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان الله يخاصم المؤمن ويكلمهم في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمه يعني بدون واسطة ثم قال وانه فوق العرش يعني واؤمن بان الله فوق العرش الشافعي رحمه الله يثبت الفوقيه وأن الله فوق العرش وهذا هو الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى في سبعه مواضع الكتابة قال سبحانه آمين ثم في السماء قال سبحانه وهو العلي العظيم قال سبحانه إله الصادق الكريم الطيب والعمر الصلاح ويبطعه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة اين الله قالت في السماء قال اعتقى فإنها مؤمنة وقد أنكر الفوقية والعلو أهل بدع من الجهنية والمعتزلة والأشاعرة أول بعض الشعر الفوقيه بالقدرة وأول الجهميه وأنكروا الفوقيه جميع المعتزله وقالوا إن المراد بالفوقيه هنا فوقيه القدر والشأن والقهر والسلطان وأنكروا فوقيه الذات وهذا من عطف الرب بذو غب سبحانه له فوقيه الذات وفوقيه القدر والشأن وفوقيه القهر والسلطان هذا تنوع الفوقيه كلها تصل بها الرب سبحانه وتعالى ذاته عالية سبحانه فوق العرش بذاته. وله فوقية القدر والشأن والعظم وله فوقية القهر والسطار كما قال ابن القيم رحمه الله والفوق وأنواع ثلاث كلها لله ثابته بلا نكران ثم قال المؤلف رحمه الله والجهمية الجهميه انكروا الفوقيه وقالوا ان الله تعالى مختلط بالمخلوقات وقالوا إن انكروا الفوقية والعلو وقالوا ان الرب مع المخلوقات نعوذ بالله في كل مكان فقال لا يمكن أن يكون فوق لأنه لو, لو كان فوق لكان في جهة ولكان محدودا ولكان متحيزا ولكان جسما فقالوا إنه في كل مكان هذه الجهمية الأولى وأما الطائفه الثانيه من الجهمية المتأخرون فقالوا فنفوا النقيضين وقالوا ان الرب ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين الله ولا محيث له ولا مستصل به ولا مفصل عنه سلبوا النقيضين وهذا من أفضل الباطل فالإمام رحمه الله يعتقد ما بالسنة والجماعة من ان الله سبحانه وتعالى هو قل عرص. ثم قال رحمه الله وأن القدر خيره وشره من الله يعني وأؤمن وأؤمن بأن القدر خيره وشره من الله عز وجل يعني أؤمن بأن الله قدر الأشياء كلها الخير والشر علم الله ذلك في الأزل وكتب في اللوح المحفوظ واراد كل شيء نحصل في هذا الوجود وخلق كل شيء في هذا الوجود ولهذا قال لا يكون الا ما اراد الله عز وجل وقضاه وقدره لا يكون في هذا الوجود الا ما اراده الله مراتب القدر اربع لازم الايمان بالقدر الا باليمان بها المرتبه الاولى العلم الازلي هو الاباد بان الله عليم كل ما يكون في هذا الوجود العلم الازلي والمرتبه الثانيه الكتابه الايمان بين الله كتب كل شيء الا في المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنه كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل ان خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنه وكان عرشه عما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والمرتبه الثالثه المشيئة والإرادة كل شيء في هذا الوجود سبق في مشيئه الله وارادته لا يقع شر الا إلا اراده راده. والمثل الرابع الخلق والإيجاد كما قال سبحانه وخلق كل شيء فقد صار تقدير. قال سبحانه الله خالق كل شيء. ثم قال رحمه الله وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله علية اجمعين يعني وؤمن بأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهو لهم الخلفاء الراشدون الأربعة. هنا عتب بالواو. وسيأتي في المبعد أنها يعطي كل واحد على الآخر بثم وهذا الأولى الأولى أن يمثل بثم يقال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لأن ثم للترتيب والتراخي والواو للتشريك فقط ولا تفيد الترتيب وهم مرتبون الصواب أنهم مرتبون أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ترتيبهم في, الفضي في الفضيله كترتيبهم في الخلافه ترتيبهم في, الفضي في الفضيله كترتيبهم في الخلافه ورحمه الله عليهم اجمعين لو قال رضي الله عنه اجمعين كان اولى ترضي كل الصحابه وي الى ترحب عليه فلا با ففرحمه الله عليهم اجمعين ورضي الله عنه اجمعين ثم قال واتوا ولاه واستغفر لهم يعني اتولاه يعني يتولى الصحابة ولو عاديهم ولو غرو بل اتولاهم يعني احبهم واتولاهم واستغفر لهم يعني اسال الله ان يغفر لهم ولأهل الجمل الجبل والصفين القاسين والمقتولين وجميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجبل الوقاعه التي حصلت بين الى عائشه رضي الله عنها وطلحه والزبير لما شهدت رضي الله وجاءت بدم عثمان رضي الله عنه لما قتل لما قتله الثوار خرجت عائشه على جمل رضي الله عنها ومع طلحة طلحه الزبير تطالب بدم عثمان رضي الله عنه ثم حصل قتال تحت الجمل اشاعه بعض اهل الشر تسببوا في, في القتال وأثاروا القتال فقل حصل مقتله تحت جمل عائشه رضي الله عنها وسقطت عائشة رضي الله عنها وحصل ما لم وهم كلهم مجتهدين رضي الله عنهم عن اجتهاد من أصحابه له أجران ومن أصحابه فله وجه القاتل والمقتول كل منهم عن اجتهاد ولهذا قال المؤلف استغفر لهم ولأهل الجمل استغفر لأهل الجمل القاتلين والمقتولين من الصحابة وجميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يجب توليهم والاستفر لهم ومحبتهم والسكوت عما سدر بينهم اعتقاد أنهم ما بين مجهد غصيب فله أجران وما بين مخطئ فله أجر وليجز الكلام ولا عيبهم ولا ذمهم ولا التكلم في مثالبهم فإن هذا مشاعر أهل البدع، البدع البدع هم الذين يسبون الصحابة من الصحابة من وغيرهم بل, بل يكثرونهم ولا كفر وضلال تكفر الصحابة تكريب لله لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجد فمن كفرهم أو فسقهم فقد كذب الله وما كذب الله كفر أصلا الله سلامه العالم ثم ايضا الرّاضي يعبدون البيت ويتوسّلون بهم وهذا شرك أخر وكذلك أيضاً من من شركهم وكفرهم أنهم أنكروا أن يكون كلام الله محفوظ فقالوا إن القرآن محرف وأنه ما بقي منه للثلث وهذا تكليف لله في قوله إن رحمه نزلنا ذكره وإنه له الحافظون ثم قال رحمه الله والسمع والطاعة لولي الأمر ما داموا يصلون يعني وأؤمن بالسمع والطاعة لولي الأمر ما داموا يصلون يعني عملا بقول الله عز وجل يا ايها الذين أطيعوا الله وأطيعوا رسوله للأمر منكم وعملا بالحديث التي فيها السمع والطاعه لولاة الأمور كما في الحديث على المرء السمع والطاعه فيما احب وكره إلا لأمر بالمعصية فإن أمر, العصية أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة يعني للأمير ولولي الأمر وين ضرب ظهرك وأخذ مالك في حديث أبي در النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع يعني للأمير ولي الامر وين كان عبدا عبد حبسيا وجد على اطراف فاستمع طاهر لولاه الامور في طاعه الله وفي الامور المباحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق معصيه الخالق وكما في الحديث السابق على المرء استمع طاهر فيما حبه وفيره الا ان يمر بمعصيه فإن امر بمعصيه فلا استمع ولا طاعة المعاصي لا يطاع فيها فاذا امر الامير بالمعصيه شرب الخمر فالقسيب لا يستحق ولا يطاع وكذلك الوالد اذا امر ابنه بالمعاصي لا يطيع ولكن اساله التصاق بحث ويبين له انه لا يجوز هذا الامر فانه لا يطيع بالمعصيه وكذلك الزوجه اذا امر زوجها بالمعاصي لا تطيع وكذلك العبد اذا امره سيده بالمعاصي لا يطيع لكن ليس من ذلك التمرد عليه فالناس لا يطيعون ولا تلد وليا الامر في المعاصي لكن لا تمرد عليه واحفظوا عليه ولا يطيع الاب ابنه الابن الأب إذا أمر بالمعصية لكن لا تمرد عليه وإنما لا يطيع في هذا المعصية وبعدها يطيع في طاعة الله في الأمور المباحة وكذلك الزوجة لا تزوجها في المعصية لكن لا تمرد عليه في غير المعصية تطيع وكذلك العبد لا يطيع سيده في المعصية لكن لا يتمرد عليه يطيع في بعد ذلك قل ما الذي داموا يصلون ما داموا يصلون فهم هم مؤمنون أما إذا فا فعلوا كفرا صريحا واضحا فهذا كما, كما جاء في الحديث والمؤلف الامام رحمه الله قال استمع يقول الامور ما داموا يصلون استدالا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عوف بن مالك الاشجعي لما امر بالسمع طالبه الامور قال أفأ ولو كانوا وصاتا فالا نضربهم بالسيف قال لا ما قاموا فيكم الصلاه وفي لفظ لا ما صلوا فالمؤلف يقول ما داموا يصلون سيدا كانوا يصلون وهذا دليل على ان ترك الصلاه كفر فيعارف من ذلك الأشعري خيار الذين تحبونهم عليهم ويصلون وخيار الذين تبغضونهم وتلعنونهم و تلعنونهم قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف يعني ما دام الشراء ان قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة وفي في ما صلوا الا من ولي عليه والد فراه ياتي شيئا من معصيه الله فليكرم ما ياتي من الله ولا يزيعن ايدا من طاعة ثم قال الموالد رحمه الله والولاه لا يخرج عليهم بالسيف يعني لا يجوز يخرج على الولاه بالسيف بل يجب استمعوا الطاعه لهم في طاعة الله وفي في الامم إلا إذا حصل كفر صريح من ولي الأمر إذا حصل كفر صريح موصف بثلاث الشروط جاز الخروج بشروط أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان النبي الأمر باستمع والطاعة بولاة الأمور وعدم الخروج عليهم ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن ترى كفر يعني لا بد يكون هذا الشيء الذي فعله كفر لا شك ولا بد أن يكون بواحا يعني واضحا لا شك فيه ولا جد فيه عندكم من الله فيه برهان يعني فيه دليل فيه دليل صريح يدل عليه فإذا وجد الكفر المصطوف بهذه الثلاثة المصطلحات في الخروج على ولي الأمر بشرط الشرط الأول وجود البديل المسلم يوجد بديل مسلم يحل محل هذا الولي ولي الأمر كاف أما إذا لم يوجد بديل ولي أمر مسلم بديل وإنما يزال ولي الأمر كافر ويؤتى بولي أمر كافر ما, ما يحصل مقصود مثل الجمهوريات والانقلابات تكون جمهورية كافر عن انقلاب عسكري كافر ثم تتولى حكومة اخرى كافرة ما حصل مقصود يبقى الناس على الأول بد من وجود البديل المسلم وثانيا وجود القدرة وجود القدرة على الخروج عليه اما اذا وجد القدره فلا وكلف الله و سئل له و بهذا يتبين انه لا يجوز الخرج على ولي الامر الا بشروط الشرط الاول ان يفعل الكفر الموصوب بثلاثه اوصاف ان يكون فعل كفرا لا فتقا ثانيا ان يكون بواحا يعني صريحا واضحا لا تصبيه ثالثا ان يكون عليه دليل واضح ولهذا قال عليكم عندكم الله برهان ثالثاً وجود القدرة على الخروج عليه. رابعاً وجود البديل المسلم الذي يحل محله. خمسة شروط إذا وجد خمسة شروط خرج يكون يفعل ولي يعمل كفر لافس يكون بواح لا نبس فيه يكون عند... لا... فيه دليل صريح ويوجد القدرة والاستطاعة ويوجد البديل المسلم الذي يحل محله الكافر. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يبقى الناس إذا لم يستطيعوا ولا وجدت الشروط يبقى الناس تحت ولاية هذا الوليد حتى يفتح الله لهم. ولهذا قال الماجي رحمه الله. والولاة لا يخدوهن بالستيف. فقال والخلافة في قريش. يعني واعتقد وأؤمن بأن الخلافة في قريش. الخلافة في قريش لما جاء في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر فيهم يعني في قريش ما ما دام فيهم الثناء وفي الآخر ما اقاموا الدين. فإذا الخلافة في قريش تكون في قريش. ما ذكرناه بهذا الشرط ما عقاب الدين اذا كانوا يقيمون الدين اما اذا لم يوجد من الدين فهذا الخلافه تكون في غيره الخلافة تكون في قريش بشروط الشرط الأول أن يكون الاختيار والانتخاب المسلمين فاذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين ينتخبون ولي الامر من قريش والأمر الثاني أن يكون هذا الولي يقيم الدين أما اذا لم يكن الاختيار والانتخاب المسلمين بان غلبهم بسيفه فإنها تثبت له و كذلك اذا لم يوجد من قريش من الدين فانها تكون في غيرها لان الخلافه تثبت بواحد من ثلاثه امور الامر الأول الاختيار و الانتخاب من اهل الحل و كما ثبت الخلافه ل ابي بكر الصديق باختيار اهل الحل و وكما ثبتت كما ثبت ايضا الخلافه لعثمان بن عفان بالاختيار و الانتخاب من قبل اهل الحل و اختاروا من قريش الامر الثاني تثبت الخلافه بولايه العهد من ولي الأمر السابق كما ثبت الخلافة لعمر بن الخطاب بولاية العهد من أبي بكر الصديق والأمر الثالث تثبت الخلافة لولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه حتى خضعوا له ثبت له خلافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر استمع وأطلع وإن كان عبدا حبشيا مجد على أطراف معلوم أن لو كان اختار المسلمين ما يختارون عبد حبشيا. وإنما العبد الحمسي إذا غلبه بسيف والسلطانة واجب السمع له وثبت له الخلافة فالخلافة تكون في قريش إذا كان الاختيار المسلمين أما إذا كان ما كان الاختيار لهم فالخلافة في قريش إنما هي في, في عهد في الخلفاء الراشدين وكذلك في الدولة الأموية وبعد ذلك هو العباسي وبعد ذلك صار الخلاف فيما بعد في غير قريش إلى يومنا هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله أن قليل ما أسكر رحمه الله وأن قليل ما أذكر كثيره خمر يعني وؤمن بان قليل ما أذكر كثيره خمر يعني أن الشيء الذي يذكر محرم والقليل الذي لا يذكر أيضا خمر. لما جاء في الحديث ما أذكر كثيره فقليله حرام وفي لفظ ما أذكر كثيره فميل الكف منه حرام خلافا ل أهل الكوفة من احناف الغيث الذين يقولون ان الخمر ان الذي لا يسكر لا باس بتناوله شيء قليل وكذلك قولهم ان الخمر لا يكون الا من عصير العنب خصوصا وان الخمر تكون من عصير العنب ومن عصير الذره والشعير وغيرها كل مسكر هو الخمر كما قال الذي يقولون كل مسكر خمر وكل خمر الحرام ثم قال الامام رحمه الله والمتعه الحرام المتعه هي النكاح الى اجل يعني يتزوج امراه إلى أجل يتفق مع مرأة يتزوجها شهر شهرين سنة ثلاثين هذا حرام هذا اخت أخت أخ... الزينة وهذا عند الشيعة فاقية من الضافة وغيرهم يرون ان المتعة حلال أن يتزوج المرأة إلى أجل مدة ثم يطلقها ومتعة كانت في أول الإسلام ثم حرمت جاء في الحديث أن أنها حرمت حرمت يوم خيبر ومن فتح مكة واده حق الله حرمها الى يوم القيامه لكن الشيعة راتبه من الشيعة بالراتبه من وغيرهم يعتقدون ان المتعة المتعه حلال ولهذا يتزوجون زوج المتعه وصل عند عند الواحد زوجات متعدده كثيرات ولهذا كان عندهم اولاد كثيرون كلهم من المتعه فالمتعه حرام لان الله حرمها الى يوم القيامه ثم قال الامام رحمه الله فاوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار على الله صلى الله عليه وسلم واصحابه هي وصية يوصي يوصي غيره من من سمع هذه الوصية يوصي بتقوى الله وتقوى الله جمع الدين واصل التقوى توحد الله ويخلص الدين له واداء الواجبات وترك المحررات فالإمام رحمه الله يوصي الناس بتقوى الله وتقوى الله هي وصية الله الأول والأخير وهي وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وقد وصى الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا الله وقال عليه الصلاه والسلام اتقي الله حسب كنت فتاف الوصيه بسف الله هي وصيه الله للاول والاخر ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم امته وهي ايضا وهي وصية العلماء ولهذا اوصى لما اشتغل نحن الله عزيزي ولزوم السنه يعني لزوم سنه الرسول عليه الصلاه والسلام مثال للامر النبي صلى الله عليه في قول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهذية من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، فالإمام رحمه الله أمر بلزوم الصلاة مثالاً لعبار النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الصلاة قال عليكم بالسنة يعني يزموها عليكم بالسنة وسنة الخلفاء رضي الله عنهم والآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يلزم الآثار وعملوا بها، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زمو بها وترك البدع والأهواء واجتنبها يعني يوصي بترك البدع يوصي الإمام بترك البدع والبدع جمع بدعه هي كل حدث في الدين كل ما أحدث في الدين لا هو بدعه قال عليه الصلاه والسلام من أحدث في امرنا هذا ما ليس بنا فهو رد هذه من حديث عائشه رضي الله عنها وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ترك البدع والاهواء هو هي البدع عطاف تفسير ترك البدع والأهواء وجه يعني البعد عنها هو البعد عنها ثم قال الامام وسقط الله حق تقاته ولا تموتن الا واتم مسلمون يعني عملا بيطرق الله تعالى يا أيها الذين أمنوا تقول الله حق ثقاته وتقوى الله حق تقاته جاء تفسيرها عن بعض السلف عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يُعصى وأن يذكر فلا يُنسى وأن يشكر فلا يُكفر قال بعضهم إن هذه الآية منسوخه تقول الله حق تقاته لان الإنسان لا يستطيع ذلك يقول المسيخة يقول لي تعالى فاتقوا الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمري فأتوا منه فاستطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني المعنى إلزم طاعة الله واستمروا عليها واخرصوا له العبادة وجاهدوا أفسكم على ذلك حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين قال الإمام فإنها وصية الأولين والآخرين يعني يعني استقوى وصية الأولين والآخرين من الله عز وجل كما سمعتم في الآية ولقد وصلنا الذين اوتوا كتابا من قبلكم وإياكم ان وإستقوا الله ثم قال الإمام وإن من يستق الله يجعل مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب فاتقوا الله وما هذا أيضا ماخوذ من الايه الكريمة ويقول هذا ومن يستق الله جعل له مخرجا من يستق الله من يجعل بينه بين النار وغضب الله يستطيع وقايا بالتوحيد والإخلاص واداء الواجبات وترك المحرمات فإن الله يجعل له مخرجا يعني يجعل له فرجة. من الكربات والشدائر من حيث لا يحتسب هذا موعود من استق الله فهو موعود به موعود بالرزق وموعود بتفريج الكربات فاتقوا الله ما استطعتم ومن الله على حسب استطاعتكم عملا بالآية فاتقوا الله ما استطعتم وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمرتكم بآمر فأتهم من ما استطعتم ثم قال العمان رحمه الله وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين يعني алزموا الجمعة والجماعة فإن الله أوجب الجمعة على المقيمين آه المقيمين في البلاد في المدن والقرى المستوطنين أوجب الله عليهم الجمعة وكذلك أزعى الله الجماعة على من يسمع النداء من الرجال ولهذا قال إذع عليكم الجمعة وجمعين تتالي النصوص التي فيها الامر بجمعة وجماعة ولزوم السنة والإيمان يعني لزوم السنة. السنة الرسول ولزوم الايمان اتفقه في الدين تفقهوا في دينكم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا تفقهوا في الدين ثم قال الإمام ومن حضرني منكم فليوقنني لا اله الا الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ومن حضرني منكم يعني عند الوفاة من حضرني منكم عند حضور الأجل وعند الوفاة فليوقنني الشهادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا هليل الله ودخل في أشاد به أن محمد رسول الله ثم قال وَتَعَهَدُ الْأَلْصَارَ وَالْشَارِبْ قبل الوفاه إن شاء الله يعني إذا حضره الوفاه ثم كان عندي إذا رأى الشارب طويل يقصها وإذا رأى الْأَلصَار طويلة يقصها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعهد الْأَلصَار وَالشَارِبْ وأخبر أنها من الفطرة قال عشر من الفطرة وذكر منها قص الألصار قص الشارب حديث أنث أمرنا رسول الله عليه وسلم ألا نترك الْأَلصَار أكثر من أربعين ليلة وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت يعني حضر الأجل فإن كانت عندي حائضة فلتقم وهذا اجتهاد من الإمام الذي ليتقم الحائض لأن الحائض جراب أحدث أكبر ويخشى أن تكون ملائكة الرحمة لا تحضر المجلس الذي فيه جنب جاء في بعض الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب لكن فيه بعض الضعف المقصود أن الإمام رحمه الله أمر بقيام الحائض في حتى تحضر ملائكه الرحمة خشت عن أن يكون وجود الجنب أو الحائض مانعا من حضورهم قال ولو طيب ولي عند فراشي يعني أمر بالتطيب بالدخنه والدخنه البخور عند فراشه لأنه وقت نزول الملائكة حتى يكون المكان فيه رائحة طيبة نعم قال أخبرنا أبو يعيان أبو جعل الخليل بن عبد الله الحافظ قال أنباءنا أبو القاسم ابن علقمة الأبهري قال أنباءنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عن أبي شعيب و أبي ثور عن أبي عبد الله محمد بن يدريث الشافعي رضي الله عنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت, أصحاب ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عينا مثل سفيان ابن عيينة ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهد أن الجنة والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك في إيماني ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالتبائر وأكلهم إلى الله عز وجل وارضى بقضاء الله وقدره وارادته بخيره وشره وهما مخلقان مقدران على العباد من شاء الله أن يكفر كفر ومن شاء ان يؤمن آمن ولم يرضى الله عز وجل الشر ولم يأمر به ولم يحبه بل امر بالطاعة واحبها ورضيها ولا أنزل المحتنى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه ولا المسيء بإساءته النار خلق الخلق على ما أراد فكل ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم الخلفاء الأئمة الراشدون واعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل على أن القرآن كلام الله على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق والكلام في اللفظ والوقف بدعة والإيمان قول عمل يزيد وينقص وؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سمعت الله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين ينظرون إليه ولا يضامون في رؤيته يعني لا يشكون <تصفيق> <تصفيق> هذه عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله نقلها جامعها السند قال اخبر ابو يعلى الخليل بن عبد الحافظ قال أبو ابن ابي خاطر قال عن القفال قال عن ابن عبد الرحمن الزبحي حاتم الرازي عن ابي وابي ثور عن ابي عبد الرحمن محمد بن ذي الشافعي رضوان الله عليهم عن ابي عبد الله محمد بن عبيد السفيدي رضي الله عنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت اصحابا عليها اهل الحديث الذين رايتهم فخذت عنهم مثل سفيان بن عيينه ومالك وغيرهما يعني أنه على معتقد السنه والجماعه وعلى معتقد اصحاب الحديث مثل سفيان بن عيينه ومالك وغيرهم هذا هم السنه والجماعه الائمه يعني يقول العقيده هي عقيده في السلف هي عقيده الصحابه والتابعين هي المأخذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عقيدة العمة والعلماء يعني لا أخالفهم ثم بيّن فقال الإقرار بشارة أن لا الا الله أن محمد الله يعني أشهد الله تعالى بالوحدنية وأشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أعتقد هذا كما يعتقده السلف من العمة والعلماء والصحابة والتابعين ثم قال وأشهد أن الجنة والنار حق كما سبق من الجنة والنار حق وأنه لابو من دمّلهم بالجنة والنار فهو كافر والجنة والنار مخلقتان الآن خلاف المعتزلة الذين يقولون أنهما تخلقان يوم القيامة لأن خلقهم الآن ولا جزاء عبث والعبث محاولا على الله هكذا يزعمون وهذا من أبطال بعض بخصوص دلت على أن النار الجنة هما مخلوقتان وعدة قال في, ال... في الجنة وقال في الك النار وعدة الكافرين وعدة مهية وقولهم منها أنها إنه ما فيها جزاء عب... باطل هذا بل الان الارواح روح المؤمن في الجنه وروح الكفار تنعذ في النار والمؤمن يفتح له باب الى الجنه في قبره والكافر يفتح له باب الى النار من قال انه عبد انه له في جزاء وروح المؤمنين تصرح في الجنه وروح الشهداء في حواضر طيب قبر تفتح في الجنه ترد انهارا وتاكل من ثمارها ثم قال الذين ورحم وان الساعه لا ريب فيها يعني الساعه القيامه يعني امر هو من القيامه وان الله يبعثهم من في القبور يعني يبعث الاجساد كما سبق ثم قال وأؤمن بجميع ما جاءت في الأنبياء صلوات الله عليه يعني أؤمن بجميع ما جاءت في الأنبياء من الشرائع وما جاء في الكتب المنزلة وأعقد قلبي على ما ظهر من ولا أشك في إيماني يعني يقول أن ان عقيدتي أعتقد في عقيدة الاسنة والجماعة وأمطق بها باللسان والقلب موافق لما ينطق به اللسان خلاف المنافقين الذين يقولون بلسنتهم ولا يعتقدون بقلوبهم كما قال الله تعالى ومن الناس منهم يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين قال سبحانه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكذب الامام الله يقول اعقد قلبي يعني اعتقد في قلبي على ما ظهر من لساني ولا شك في ايماني كما كما يشك المنافقون المنافقون عندهم شك عندهم ريب عندهم تردد كما قال تعالى عن المنافقين فهم في ريبهم يترددون شكهم يشكون الإمام رحمه الله يقول أنا لا شك في عقيدتي قلبي على مضحب اللسان والقلب موافق لما ينطق به اللسان من غير شك ولا تردد ثم قال ولا أكثر أحدا منه التوحيد بذنب وين بالكبائر وأكلهم الله عز وجل يعني الإمام يقول أنا أعتقد عقيدة السنه والجماعة وهو أن المسلم لا يكفر بالذنب المسلم الموحد لا يكفر بالذنب وين بالكبائر الا اذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام او شركا في العبادة كان يدعو غير الله او يدعو لغير الله أو ينكر ربوبيه الله يجحد ربوبيه الله او الوهيته او يمكن نبوية النبي صلى الله عليه وسلم او يمكن أمر معلوم من الدين يضر وجوبه كان يمكن وجوب الصلاه أو وجوب الزكاه ووجوب الحج أو يمكن أمر معلوم من الدين يضر تحريمه كان يمكن تحريم الزنا او تحريم الربا او تحريم الخمر هذه نواقض لكن المعاصي لا يشكر بهذه لا يشكر المعاصي مثل الزنا أو السرقة ويشرب الخبر هو لا يستحل ويعلم انه عاصم شعالها طاعة لهو الشيطان ويعلم أنه حرام هذا عاصم لا يكفر ولا, ولا يكفر بالكبائل لا الخوارج ويخلدونه في النار وكذا كان معتزلا يقول يخرج من الإيمان ولا يدخل كفر لكنه خلد في النار فالإمام رحمه الله يقول أنا على أكد ليس ولا ولست على عقيدة الخوارج فلا اكفر أحد منها في التوحيد بذن وين عمل بالكبائل كما يعتقد الخواج وأكلهم إلى الله يعني هم تحت مشيئة الله العصاة والكبار تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم وإسلامهم ويدخنهم الجنة من أول واهلة وإن شاء عذبهم بالنار على قدر جرائمهم وعصيهم ثم يخرجون منها إلى الجنة بشفعة السفين أو برحمة الله الرحيم كما قال الله تعالى إن الله لا غفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالعاصي الذي مات على الكبائر من غيره هو تحت يعذب لكن ما عارفوا هذا الجنة ما يخلد ولا يكفر بالمعاصي والكبايل إلا خوارج هو خوارج فقط مضالة وحرفة عن جادة الصواب والحق يكفرون المسلمين بالمعاصي ثم قال الإمام رحمه الله وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره وهما مخلوقان مقدران على العباد من شاء الله ولن يكفر ومن شاء من آمن يعني يقول إن اؤمن بالقضاء وقدر اؤمن بقضاء الله وقدره يعني بقدر الله بمراتبه الاربعه وامن بالعلم بعلم الله الازلي واومن بكتابته للاشياء في اللوح المحفوظ واومن بالاراده والمشيئة واومن بالخلق والاجزاء واومن بالقدر بالقدر خيرا او شرا كله من الله وهو مخلوقان يعني الخير والشر مخلوقان لله الله تعالى خلق الخير والشر كل شيء في هذا الوجود خلقه الله كما قال سبحانه الله خالق كل شيء سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقدير مقدران على العباد يعني يؤمن هو مقدران على العباد الخير والشر مقدران على العباد حكمة بالغه له الحكمة بالغه سبحانه وتعالى من شاء الله ان يكفر كفر ومن شاء يوم يؤمن آمن كما قال سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انها اخذنا للظالمين نارا وحط بهم صرادقها والله تعالى له حكمة بالغة من شاء الله ان يكفر كفر بحكمه بالغه والله تعالى يهدي من يشاء بحكمته ورحمته ويضل من اشاء يهدي, يهدي من يشاء برحمته وفضله ويضل من اشاء بعدله وحكمته هو الكفر على الكافر قدر المعصيه على العاص بحكم كمان تترتب على ذلك ووفق المؤمن للايمان برحمته وتوفيقه يقول المؤلف ولا الرب ولا يرضى الله عز وجل الشر ولا يرضى ولا يحبه يعني لم يرضاه دينا وشرعا الله تعالى لا يرضى بالشر دينا وشرعا ولا يأمر به ولا يحبه المعاصي والشرور والكفر لا يأمر الله بها ولا يرضاها ولا يحبها وإن كان قدرها أرادها كونا وقدرا فالله تعالى أراد وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا لما ترتب على ذلك من الحكم ولكنه لا لا يريد هديا وشرعا ولا يرضاها ولا يحبها ولا يأمر بها بل أمر بالطاعة وحبها ورضيها الطاعة حبها الله ورضيها وامره دينا ولكن قد تقع الطاعة من العبد وقد تقع المعصية الذي يقع من ما قدر الله عليه فالطاعة أحبها الله ورضيها والمعصية يكرهها الله ولا يظهر لا بها أما المعاصي والكفر فإنها تقع من العباد وفق الإرادة الكورية القدرية ثم قال المؤلف ثم قال الإمام رحمه الله ولا أنزل المحتنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه ولا المسيئة بإساعته, بإساعته النار يعني أنه لا يشهد للمعين في الجنة ولو كان محترم ولا يشهد بالنار لمعين ولو كان مسيئا والمراد من أهل القبلة من المسلمين المسلمون أهل القبله يشهد لهم بالجنة على العموم يقال كل مؤمن في الجنة وكذلك الكفرة الكفره يشهد لهم بالعموم وكل كافر في النار لكن لا يشهد المعين بالجنه ولا لا يقال لا ولا فلان في الجنه الا ما شهدته النصوص كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشره المبشر بالجنه وكما شهد الحسن والحسين بالجنه وكما شهد العكاشه العكاشه المحصن الجنه وبلال وعبد الله بن سلام وجماعة فالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه مشهد لهم بالجنه وأما من لم يشهد لهم فإن أهل السنة والجماعة يشهدون للمؤمن والمحثين والمؤمن بالعموم يقول كل مؤمن في الجنة, كل محسن في الجنة لكن فلان ابن فلان تشهد بعينه أنه في الجنة ما يشهد له في الجنة وكذلك العصاه ما نشهد كل واحده منهم بالنار لكن نخاف نخاف عليه فلا يشهد لهم بالنار مدام أهل قبله ولم يفعلوا مكفراً فلا يشهد المحسن بالجنه ولا لا يشهد على المسيء بالنار باعيانه و انما يشهد بالعموم و نرجو للمحسن الجنه ونخاف على المسيء المحسن نرجو له الجنه من غير شهاده له بعينه و نخاف عليه من النار من غير شهاده له بعينه بانه في النار و كذلك الكفره نشهد لهم في النار بالعموم و واحد منهم فما عرف انه قامت عليه الحجه و لا شفه له وأنه مات على الشرك وأنه بلغته الدعوة وليس له شبهه فهذا يكفر يشهد العنسان كافر ويشهد بأنه في النار لا أما من لم تعلم حاله فيشهد بالعموم قال كل كافر في النار وكذلك المؤمنون يشهد لهم بالجنة بالعموم أما الشخص المعين فلا يشهد لهم بالجنة لكن يرجى للمحسن ويكافر على و ولهذا قرر, قرر ولهذا فإن الإمام رحمه الله قرر في عقيدة ما الله والسنة والجماعة ثم قال المؤلف الامام رحمه الله واعرفوا حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم يعني اعرفوا حقهم و انهم افضل الناس سلف يوم رد من الصحابه سلف السلام قال الذين اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه يعني يعرفوا للصحابه حقهم حقهم أن يعترف بفضلهم وأنهم انهم افضل الناس بعد الانبياء وأنهم خير الناس و ان يلحقهم من بعدهم في الصحبه و... فضيلة الصحبة زيه الصحبه والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغ الدعوة وتبلغ الدين والشريعة هذه خصهم الله بذلك فلا يلحقهم من بعدهم فهم افضل الناس بعد الأنبياء لا ترى ولا يكونوا مثلهم اختارهم الله للصحبة النبي قال واحدثوا من فضائلهم وحدثوا الناس بفضائلهم فضائلهم لهم فضائل من فضائلهم أنهم سبقوا إلى الاسلام ومن فضائلهم أنهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائلهم أنهم نشروا دين الله وبلغوه وأمسكوا عما سجرا بينهم صغيرهم وكبيرهم. يقول أمسك عن الخلافات التي حصلت بينهم لأنها صدت عن اجتهاد النزاع الذي حصل بينهم والحروب التي حصلت بين علي وعائشة رضي الله عنهما وبين الوقائع التي حصلت في قصتين وقد كل هذه نشأت عن اجتهاد. فمن أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر. وما ينقل عن الصحابة من, من الاخبار، فانها منها ما هو كذب لا اسس له من الصحه ومنها ما, ما, منها ما, ما له اصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ومنها ما هو صحيح والصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له اجر واحد وفاته اجر اجتهاد كما قر اهل العلم وكما كما الشيخ الاسلام بن رحمه الله في رساله العقيده الواسطيه و من اهل العلم ثم قال الامام واقدم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي رضي الله عنهم الخلفاء ال اربعه الراشدون يقدمهم يعني على غيرهم في الفضيله هنا اتى بكلمه ثم اقدم ابو بكر يعني في الفضيله هو افضل الناس على ثم عمر يليه في الفضيله ثم عثمان يليه في الفضيله ثم علي وهم الخلفاء الاربعه الراشدون ثم قال الامام اعقد قلبي ولساني على ان القران كلام الله منزل غير مخلوق يعني أقر العقيدة على السنة والجماعة بأن كلام الله منزل غير مخلوق لفظه ومعنا خلافا الليل المعززين هؤلاء بأن كلام الله مخلوق لفظه ومعنا وخلاف الأشاعرة الذين يقولون أن القرآن كلا أن كلام الله معن النفسي وأن الصادب والحروف مخلوقة هذا بعض الإمام يقول اعقد قلبي ولساني فأتكلم وأقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق مخلوق وأعتقد بقلبي واللسان يوافق عقيدة القلب. خلاف للمنافقين الذين قلوبهم ومعتقدهم يخالف ما تنطق به ألسنتهم. ثم قال الإمام: والكلام في اللفظ والوقف بدعه يعني الكلام في اللفظ بيدعة ما احدثه الناس بقولهم لفظي بقرآن مخلوق هذا بدعه لانه هو بقرص سلة. بعض بعض بعض الناس يقول لفظي بقرآن مخلوق يعني لفظي كلامي لأن هذا كلام البشر. وأما كلام الله فهو كلام الله غير مخلوق واما لفظه بالقران فهو مخلوق يقول ما هذه بدعه لأنه لم يقول السلف لا لا باللفظ. لا مغلسنا تكلم باللف لا هذا هو لا تتكلم بما لم تتكلم به السلف هذا من البدع يكون يقول لفظه بالقران مخلوق قل ما قاله السلف قل القران وخلوق خاطئ القران كلام الله غير مخلوق ولا تتكلم في اللفظ والوقف بدعه الوقت يعني التوقف فاضل توقف يقول ما اقول القران مخلوق لاقول غير مخلوق هذا بدعه هاي الذي بل اجزم لا تتوقف قل قاله السلف القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق لا تتوقف فالتوقف بدعه كما أن اللفظ بدعه من يقول لفظه بقرآن مخلوق ثم قال الإمام والإيمان قول وعمل يزيد وينقص هذا هو ما اعتقدر استنه وجمع الايمان الإيمان قول وعمل قول القلب وهو الإقرار النطق في اللسان قول اللسان وهو النطق وقول القلب هو التصديق والإقرار وعمل القلب هو النيه والاخلاص وعمل الجوارح كالصلاه والصيام يزيد وينقص هذا هو معتقد الاسم والجماعه كما ترى خلاف المرجئه الذي يقولون الايمان هو معرفه في القلب فقط او الايمان هو النطق باللسان فقط كما يقول الكراميه او الايمان هو التصديق في القلب كما يقول ما او الايمان هو القول والتصديق كما يقول مرجئه الفقهاء الصواب ما عليه جهرا للسنه من ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص كما قره الامام ثم قال الامام وأؤمنوا بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤمنوا بالرؤية يعني يؤمن بأن الله يرى يوم القياما وأن المؤمنين يرون ربهم بأعيانهم بأبصارهم يرون ربهم بأبصارهم من فوقهم كما قال الله تعالى وجوه يوم أيضا الى إلى ربها ناضرة وكما في الحديث كما ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامن في رؤيته قال الإمام رحمه الله ولما سمعت الله عز وجل يقول كلا إنهم على ربهم يوما إلا دل على أنهم في حال الريضة غير محجوبين ينظرون إليه ولا يضومون في رؤيته يعني لا يشكون يعني الإمام رحمه الله يستدل بهذه الآية على رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة لأن هذه الآية تدل على أن الكفر محجوبين علية كلا إنهم على ربهم يوما إلا محجوبون الكفرة كلا إنهم على ربهم من المحجوبون محجوبون عن رؤية الله فلا يرونه و وم... وإذا كان الكفر محجوبين عن الله فإن مفهوم ذلك أن المؤمنين ما يرون الله ولو كان المؤمن لا يرون الله لا الكفار في الحج فلما حجب الكفار عن رؤية الله دل على المؤمن لا و والإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على رؤية المؤمن لربهم في و والعلماء ينقلون عن الشافعي هذا ويقول إن الشافعي رحمه الله يقول إن لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرون ربهم في الرضا لما حجب الكفار عن الله في السخط لانه سخط عليهم حجبهم الله عن رؤيته دل على المؤمنين يرونه في الرضا ولو كان المؤمنين لا يرون الله هو وكفره في الحجب فلما حجب الكفار دل على ان المؤمنين غير محجوبين يرونه ولهذا قال الامام ولما سمعت الله عز وجل يقول كلا انهم عن ربهم يومئذ المحجوبون دل على انهم في حال الرضا غير محجوبين يعني المؤمنين في حال الرضا غير محجوبين المؤمنون مرضي عليهم فهم غير محجوبين والكفره مسخوط عليهم فهم محجوبون فالمؤمنون غير محجوبين ينظرون إلى الله ولا يضمون في رؤيته يعني لا يشكوا لا يحصل لهم شك ولا يحصل لهم ضيب ولا تعب وفق الله جميع طاعته وفق الله جميع بإمانك محمد الله صلى الله عليه هذا السائل يسأل ويقول هل يمكن أن يستدل على جواز وضع الورود والأزهار والأشجار على القبور بحديث القريدة لا هذه الجريده هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتى الى قبرين ف... فقال انهما لا يعذبان في كبير علم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فشق جريده وغرض في الصين كل قبر واحده وقال عنهما ما فهذا صلى الله عليه وسلم. ولا انسان أن يغرز في, في القبور جاءنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بيحكم الله علي من هو عذبان انت ما تعلم هل يعذبان ولا سيعذبان فهذه بعض العلماء يقول ان ان الانسان له ان يغرس جريده على القبر تعالى يخفف عنه اتهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول غير صحيح والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك برحمه الله او الله هو ويعذبان ام ما مات وما تعلم ما لا يحيلك ما تعلم هل يعذبان ويعذبان او هل يعذب او لا يعذب كيف جريده جريدة تعلم لا تعلم الغيب الرسول علمه الله انه ان هذين القبرين يعذبان فغرض في كل جريده قبر جريده وانت لا تعلم أما وضع الزهور والرياحين فهذا هذا باطل هذا لا يجوز وليس عليه دليل الجريدة ما يدل على لماذا في رياحين الجريده وضعها من اجل تخفيف العلاقه لانه اوحي له اما وضع الزهور والرياحين والاطياب هذا من وسائل الشرك فلا يجوز ومثله وضع القباب والقبه وضع على القبر وتجخيصه وتنويره جعل الانوار والكهرباء كل هذا من أسباب من وسائل الشرك فلا يجوز الزهور والرياحين لا يجوز وضعها على نعم ظهر عند بعض المسخرين ما يسمى بالخروج باللسان ويقصدون به من يعلنون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما أُعلن من المنكرات، فما رأيكم أليس هذا الابتداع؟ الصهر رأي. ظهر عند بعض المتأخرين ما يسمى بالخروج باللسان. الخروج على وراث الأمور؟ نعم. ده. ويقصدون به من يعلن بالأمر بالمعروف والناعم المنكر على ما أُعلن من المنكرات، فما رأيكم أليس هذا الابتداع أن يسمى أن تسمى الشعائر الدنيا بألفاظ ينفر عنها الناس؟ هذا ما تسمى باطل هذا. الأمر باطل هذا منكر. هذا لا بد منه الله تعالى من ويأمر المنكر. المنكر, على المعاصي. ما رد ولتكم ان يقوموا بثدوي الخير وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كل لسان عنها المنكر المعاصي ليس هذا خروج على ولاه الامور الخروج على ولاه الامور ان يتكلم بلسانه ويقول ويعلب الناس على ولاه الامور وينشر معايبهم وعيوبهم ومسالبهم وينفر الناس منهم ويامر الناس بالخروج هذا خروج اما لسان يعمل بالمعروف ونهى عن المنكر هذا يؤيد ولاه الامور ولاه الامور لا يريدون من منكر ولاه الامور الحمد لله يحكمون بشريعه الله لكن لسان يامر, يأمر بالصلاه هذا في خروج اذا راى لسان لا يصلي وامره بالصلاه هذا في خروج اذا راى مراه متبرجه نهى هذا في خروج اذا راى من يشرب الدخان نصح هذا في خروج رأى من يحلق لحيه سويسرا هذا الخروج هذا باطل لا ليست العبره بالتسميه لو كانت العبره بالتسميه كان بعض الناس يسمي اشياء الحق بها اشياء عنها بعض الناس لو كان التسميه لها معتبر فصار بعض الناس يسمي الفوائد الربوية نسميها عمولة نسميها ربح مركب هل يحلوها هذا؟ ما يغير من الأمر ما يغير من الأمر كذلك بعض الناس يسمي شراب الخمر الخمر شراب الروح هل أهم على ذلك انه يكون, يكون حلال؟ فتسميها. ليس لا عبرة بها عبرة بالحقائق إذا سمى بعض الناس الأمر المعرفة لأمونك الخرج على كل الأمور هذا طال قصد ينفر الناس من الأمر المعرفة لأمونك كمان الذي يسمي الفائدة الربوية يسميها فائده او عمولة او روح مركب حتى حتى على الناس او يسمي لأصحاب شراب الروح حتى يفعله الناس هذا باطل تسمية باطلة هناك اكثر من سؤال يسألون عن قول المؤلف خلق الخلق على ما اراد فكل ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث نعم خلق الخلق على ما اراد يعني ان الله سبحانه وتعالى علم الاشياء في الازل ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم أراد وقوعها فأوجدها وخلقها على ما أراد أراد يعني كونا وقدرا لأن مرات بالأربع أراد بالقدر أربع كما سبق. العلم ثم الكتابة ثم الاراده والمشيئة كل شيء يقع في هذا الوجود الله أراد وجوده ما يقع في كل الله ما لا يريد اراد كونا وقدرا ابليس والشياطين أراد الله خلقها فوجدت. لو لم يرد الله وجدها لم توجد لكن خلقها لحكمه خلقها ووجدها لحكم واسرار وكل صاير ولا ما قدر من خير او شر والله تعالى وعلا له الحكمه البالغه افعاله مبنيه على الحكمه واوامهم مبنيه على الحكمه وشرهم مبنيه على الحكمه وخلقه مبنيه على الحكمه ما خلقتين لحكمه خلق ابليس والشياطين باسرار وحكمه من الاسرار والحكمه لولا خلق ابليس والشياطين لما حصلت عبوديات يحبها الله لو لم يجد اخلط الله ابليس لما وجد الكفر و المعاصي و لا توجد عبوديه متنويه عبوديه الجهل في سبيل الله لو لم يكن هناك كفار و عصاك اين عبوديه في سبيل الله اين عبوديه الامر مع الله اين عبوديه الولاء والبراء البراء اين عبوديه الدعوه الى الله اين عبوديه الحب في الله و في الله كل هذه العبادات المتنويه كلها هذه الحكم كلها وجدت بسبب خلق ابليس والشياطين والكفرة نعم بشكل له احتمال بالغ سبحانه وتعالى نعم وكل ميسر لمخلوق كله واقع في هذا الكون الا ما اراده الله نعم يسأل لمساله الاستثناء في الايمان ويقول هل بينها فرق بين قول الشابي رحمه الله عليها احيا او عليه احيا واموت وعليه ابعث ابعث ان شاء الله لا مساله استثناء في الايمان المرجئه يرون عدم الاستثناء فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن مرجح يرون الإيمان هو التصديق في القلب قال مصدق تعرف تعرف بنفسك نفسك أنك مصدق فلا تقول إن شاء الله لأن هذا شك في الإيمان فلا تشك وأما جمهراء السنة فيفصوه يقول إن أراد الشك فهذا منهي فلا يجوز وأما إن أراد أن أعمال الإيمان كثيرة الإيمان له شعب متعددة واجبات محرمات فالإنسان إن شاء الله يريد أن واجبة الإيمان كثيرة وأن الإنسان لا يدفن هو الدمى عليه وأن الإنسان محل النقص والتغسير فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله راجع إلى خصال الإيمان المتعددة وما أجل من أن يدفن عليه هذا لا أعتبر أما إذا أراد الشك في أصل عقيدة وصل الإيمان فهذا ممنوع وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فهذا جائز وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة وأن العاقبة لا يعلم الله جعل. فالسفنة عند جمهور السنه يجوز في هذه الأحوال إذا أراد أن السفنة راجع إلى خصال الإيمان أو أراد عدم علمه بالعاقبه أو أراد التبرك بذكر الله أما إذا أرد الشك في أصله فهذا ممنوع نعم. هذا يسال عن الزواج بنيه في الطلاق يعني يكون بعض الناس عند النزهة أو السفر إلى بلدان مجاورة يتزوج بعض النساء أو يتزوج المرأة فترة من الزمن وعند عودته إلى بلده يطلقها ويضيف أيضا بعضهم يقول على سؤال آخر يقول أن بعضهم ي... وإن لم يتلفظ بالمدة لكن الجميع يعلم أنه إنسان مليء وعند عودته سوف يطلق هذه المرأة فهل يكون هذا نوعا من المتعة المحرمة الزواج بنيه الصلاق في خلاف في قولات العلمة من العجازة وقال إنه جائز لأن النية لا عبره بها، لأن وال والى قد ينوي ولكن لا ينفذ هذه النية، على هذا يجوز، والقول الثاني أنه ممنوع لأن لان النية الآن حكمها حكم القول، ولأنه لو علم الولي في في هذه النية لما زوجها، أو علمت المرأة لما قبلت والمسألة معروفة عند أهل، لكن ما يفعله الناس الآن في العصر الحاضر اللي يهون إلى. الى, إلى فلبين أو غيرها يقولون إنه معروف الآن عندهم أن ما يأتي إلى هذا إلا من يريد أن يطلق وعلى هذا فن فنيها معروفة وهو عرف عندهم والمعروف عرفة كالمشروط الشرفة فعلى هذا يكون ممنوع هذا ممنوع ما يفعله بعض الناس لأنه يذهبون إلى مكان معين معروف بأنه ما يأتي إليه إلا من يريد أن يتزوج مدة ثم يطلق فهو معروف عندهم وشائع عندهم والمعروف عرفت المشروط الشرطة على هذا لا يجوز لأن هذا هذا متح وهو محرم ولا يجوز لأن هذا معروف عندهم وهم يعلمون هذا وتواطؤ عليه لا للولي ولا الزوج ولا, ولا على هذا يكون هذا له حكم متح ولا يجوز هو محرم إن الله سلام الله نعم هذا يسأل عن الرافضة هل كلهم كفار من يعتقد عقيدة الرافضة فهو كافر عقيدة الرافضة أولا تكفير الصحابة وتفسيقه ومن كفر الصحابة وفسقهم فهو مكذب لله لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم بالجنة قال وكل وعد الله الحسن وعلى هذا فمن كفر وفسهم فكذب الله فقد كذب الله ومن كذب الله كفر يجمع المسلم والعقيدة الثانية عقيدة اعتقال تحريف القرآن وأن القرآن محرف وليس محفوظ وهذا تكريب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظ فمعتقدون أن القرآن غير محفوظ وهذا هو القلة السر و هذا كفر و ضلال والعقيده الثالثه التوسل بالالبيه ودعاؤهم من دون الله وهذا شر شرك, شرك صريح فمن كان يعتقد هذه العقيده فوكفر اما اذا كان ما يعتقد هذه العقائد الزيديه الذين يفضلون علي على عثمان ولكن لا يعتقدون لا يكفرون الصحابه ولا يعبدون الالبيه ولا يعتقدون ان القران محرف فهؤلاء مبتدعه ولا يكفرون نعم يقول هل من اقوال في هل يرى الله في المحشر ومن راجح فيه نعم الله يرى في موقف القيامة يراه المؤمنون يرى المؤمنون يرون ربهم في موقف القيامة ويرونه بعد دخول الجنة هذا بالاتفاق في إجماع المسلمين إجماع السنة المسلم ان المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة ويرون ويرونه في الجنة أما غير المؤمنين اختلف العلماء في رؤية بقية أهل الموقف هل يراه الكفرة أو لا يرونه؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أن الله سبحانه يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم في موقف القيامة ثم يحتجب بعد ذلك على الكفرة ولا يبقى يراه إلا المؤمنون وقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون فقط لما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يتجلى للمؤمنين ومعهم المنافقون فيرونه ثم يسجدون له ثم فإذا, رفعوا فإذا ردوا أن يسجدوا سجد المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون السجود يكون ظهر واحد منهم طبقا واحدا كما قال سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى السجود فلا, فلا يستطيعون يوم يكسب عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وهذا الحديث ظاهر, الحديث هو الحديث ظاهر في أن المنافقين يكونون مع المؤمنين ثم بعد ذلك إذا ما مشى المؤمنون ومشى معهم المنافقون، تطيئ نور المنافقين وضرب بينهم وبين المؤمنين بسلن له باب تواطنه في الرحمة والله الله رو على العلام هنا حديث صريحة في هذا هذا القول ما هو الأرجح لأنه الحديث ظاهر الحيث في أن المنافقين يرون الله مع المؤمنين ثم يحتجب عليهم لكن لا يستفيدوا من هذه الرؤية لأنهم كانوا معهم في الدنيا تجري عليهم م explor المنافقون مع المسلمين في الدنيا تجري عليهم م الحكام يصلون مع المسلمين ويحجون معهم ويجاهدون معهم كما وتجرى عليهم الاحكام الا من أظهران نفاق فإنه يقتل كما كان عبد الله بن عبي رئيس المنافقين على آهد النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه النبي صلى الله عليه وسلم احكم المؤمنين فكذلك في موقف القيامه يكون معهم ثم بعد ذلك ينكر بهم ويحال بينهم وبين المؤمنين ويضربوا بينهم بسرول له باب بسرور السلامة والعافية فالأقوال ثلاثة من القيامة قيل لا يراه إلا مؤمن فقط، وقيل يراه جميع الكفار ثم يحتجب عن الصفر، وقيل راه المؤمن والوثق فقط. نعم. السؤال الأخير يقول لماذا ذكر الإمام رحمه الله الحائض ولم يذكر الجنوب؟ الحكم واحد على على كل حال. أقول هذا اجتهاد اجتهاد من الحائض والجنوب المعنى واحد. جنابة كانها اللي أنا كله حدث أكبر. الحائض والجنابة حكم واحد. ولأن في الغالب يعني الجنوب مدته لا تطول واما الحائط مدة تطول نعم وفق الله جميع القاصي وثبت الله جميع الهدى وصلى على محمد وسلم